بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت واذا الكواكب تفرقت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك بك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 117. وتملك نفس لنفس شيئا 118. يومئذ